يقول الحافظ الإمام أبو, أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه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 وتناولنا موضوعات تتعلق بشرح ما تضمنه الحديث ومن اهمها مسألة الاخلاص في النية وقصد وجه الله تعالى بها وان الرياء محبط للعمل وأن من شاب عمله شيء من الرياء فعمله مردود وأن الأصل أن يخلص الإنسان النية في عمله ويوجهها إلى شيء معين وأما الإشراك في النية أي تعدد النية في العمل الواحد فان كانت هذه الاعمال المتعدده منها ما هو محرم كالرياء والسمعه والفخر والشهره فانها تبطل العمل ولها أثر على سائر النيات ما إذا كان العمل أو إذا كانت النيات للعمل الواحد فيما هو مباح كأن يقصد الإنسان مع الجهاد في سبيل الله الحصول على الغنائم وكمن يخرج مريدا الحجة والعمل كالبيع والشراء فإن النية في هذا الباب أمر جائز إن شاء الله يعني تعدد النية لكن الإنسان لا ينال الأجرة والثواب الذي هو لوجه الله كاملا وإنما ينقص من أجره ومن ثوابه الذي قصد به وجه الله بقدر ما يفيده من عمل الدنيا فقد جاء في الحديث أن من خرج للجهاد وحصل على المغنم فقد حصل على ثلثي أجره يعني ولم يبق له إلا الثلث كما أننا عرفنا من خلال ما تعرضنا له من شرح لهذا الحديث المبارك أن من قصد عمله وجه الله دون ما سواه لكن هذا الإنسان اطلع الناس على عمله فأثنوا عليه وذكروه بخير وفرح بهذا الذي ذكر به وبذلك العمل الذي تحدث به عنه فهل هذا ينقص من أجره الجواب لا يكتب الله له الأجر كاملة وإن كتب له القبول وإن كتب له الاشتهار بهذا العمل وثناء الناس عليه فإن ذلك يعد من المبشرات له في هذه الدنيا مع قبول سائر العمل أو قبول العمل فيثاب عليه في دنياه وفي آخرته كل ذلك أشار الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أنه من المسائل التي يعنى بها علماء العقيدة ومسائل التوحيد وعبر عنهم بقوله العارفون ثم انتهى الى الكلام الى نظر الفقهاء الذين ينظرون في احوال الناس وفي اعمالهم ويخضعونها للأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباح هؤلاء لهم نظرة في النيات ونظرتهم في النيات تختلف عن نظرة من قبلهم ولذلك يرون أن النية هي الأمر الفارق بين العادات وبين العبادات وأن من نوى بعمله فالنية عنده تتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة وضرب لذلك مثلا بالطعام يأكله الإنسان تعود الناس على أن يأكلوا الطعام يستعينوا به على الحياة وأصبح أكل الطعام في نظرهم فطرة لا يتخلى عنها أحد لكن هؤلاء إن أكلوا الطعام ليكون لهم سحورا استعينون به على صيام يومهم فإن الأكل هنا يتحول من كونه عادة إلى كونه عبادة لأن فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل تسحروا فإن في السحور بركة وفرق ما بيننا وبين أهل الكتاب طعام السحر إذن النية كان لها أثر في هذا العمل فبدلا من أن يأكل الإنسان الطعام شهوه يأكله عبادة قالوا أيضا يعني الفقهاء إن العمل الواحد قد تقترنه أكثر من نية فمثلا الله جل وعلا فرض علينا الصلاة لكنه جعل لنا في اليوم خمس صلوات فالإنسان إذا قام لأداء الصلاة عليه أن يعين الفرض الذي يقوم به ويؤديه الفرض الذي يؤديه ان كان فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء ثم ان الناس يصلون والصلاة منها فرض ونفل فيقتضي ايضا استصحاب النية من أجل أن يميز بين الفريضة وبين النافلة كذلك النوافل متنوعات فمنها الرواتب ومنها الصلوات ذات الأسباب ومنها النوافل المطلقة فعلى الإنسان عندما يؤدي هذه الصلوات أن يميزها بالنية وهذا معنى قوله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كذلك يكون أو يسري هذا الأمر في كل الفرائض كالزكاة والصوم والحج لأنها فيها الفريضة وفيها النافلة وفيها يعني أنواع مختلفة من الأداء كلها تتطلب نيات محددة كذلك نبه المجد الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن الأعمال التي يقوم بها الناس قسمين قسم هي أصول فهذه لا بد فيها من نية وقسم يأتي على سبيل التبع أو يكون شرطا وهذه كثير من أهل العلم يرى أن انها لا تحتاج الى نية وضرب لنا مثلا بازالة النجاسة اذا وقعت النجاسة في ثوب رجل فلا بد من ان يزيل النجاسة وازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة لكن هل تفتقر ازالة النجاسة الى نية يرى ان كثير من اهل العلم لا يحتاجون ان يراد فيها نية واختلفوا في الوضوء هل الوضوء عباده مطلقة يعني اصل او انها كسائر الشروط فمن قال ان الوضوء والطهارة عباده النحبة ذلك لأن الله تعالى أوجب ثوابا على من يؤديها فقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أراد الوضوء فإن غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء خرجت خطاياه من عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهكذا إذا تمضمض واستنشق وإذا غسل يديه فلما كان هذا العمل يترتب عليه ثواب ويترتب عليه أجر كان عبادة محطة ومن هنا لا بد له من نية لا بد له من نية وكذلك إذا أراد الإنسان بعمله يعني الوضوء أن يتوبع وأن يتبرد من خلال نشر ونثر الماء على أطرافه فإنه يصح منه الوضوء ويثاب عليه لأن ما أشركه من نية هو من الأمور المضاحة فالامور إذا كانت متعبدا بها وكانت تؤدى على سبيل الإباحة ونوى الإنسان في عمله الأمرين معا فإنه يقبل منه ذلك العمل هذه أهم المسائل التي عرض لها الإمام بن رجب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك يتناول فيه مسائل الفقهاء في النية بعد أن تناول فيها مسائل علماء العقيدة في هذا الباب. يقول رحمه الله فصل وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية أو تارة هكذا كتب عندكم حمية ولعل الظاهر تارة حمية وليس حمية لأن الأكل والشرب يعني يصعب أن يكون حمية لكن تركه يكون حنية ومعنى حنية يعني استقبابا استطبابا يأتي الشخص ويمرض يقع عليه مرض فيقال له لا تأكل الطعام الفلاني والطعام الفلاني والطعام الفلاني لمدة شهر أو أسبوع فهذا الفعل يسمى حمية. فما جاء الحمية رأس كل دواء لعل هذا هو المقصود قال حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل إما للعجز يعني عدم وجود وإما لمرض يقوم به وتارة تركا للشهوات لله عز وجل فيحتاج في الصيام إلى نية لتمييز أو ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه يعني أنه يتركه امتثالا لأمر الله تعالى حيث قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام إلى الليل فإن ترك الطعام في هذه الأوقات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنما هو امتثالا لأمر الله فيكون عبادة قال وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل والفرض يتنوع أنواعا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 طلبها كل ذلك مما يبحثه الفقهاء خصوصا عند تمييز الأعمال المتشابهة التي تكون على معاني متعددة قال وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء يعني هل تجب النية فيه أو لا فمنهم من لا يوجب تعين النية للصلاة يقول فقط عندما يقوم للصلاة ينوي اداء الفرض فرض ذلك الوقت وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة يسألون ما الحكم لو ان انسانا نسي فرضا ما صلى فرض ولم يعرف هل هو صبح او ظهر او عصر او مغرب او عشب وأنتم تقولون إن النية لا يسترد تمييزها بالوقت يعني ما تقول مثلا نويت أو تضع في نفسك أنك تصلي الظهرة أو تصلي العصرة أو تصلي المغرب يقولون إذا فاته وقت ولم يميزه فهذا نطلب منه أن يصلي ثلاثة فروض لا بد ان يصلي الفجر ويصلي المغرب ويصلي صلاه بنيه بنية الفائت لان الصلوات عندنا على ثلاثه هيئات صلاه الفجر ركعتان وصلاه المغرب ثلاثا وصلاه الظهر والعصر والعشاء اربعا اربعا فمن فاتته صلاة ولم تتميز فيصلي هذه الفروض الثلاثة إذ بها يتحقق أداء الفائتة لأنها إما أن تكون فجرا فتصادف الركعتين أو تكون مغربا فتصادف الثلاثة أو تكون ظهرا أو عصرا أو عشاء فتصادف الصلاة الربعية لكن النقطة الاساسية التي تحدث عنها هي هل يلزم من يقوم لأداء الصلاة ان يستحضر النية بالصلاة المعينة ام يكفي ان يستحضر النية بالوقت يقول صلاة الوقت نقل ذلك عن بعض اهل العلم وان هذا جائز لأن تحديد الوقت يكفي في تمييز النية قال وفي ذلك وفي بعض ذلك خلاف اختلاف مشهور بين العلماء فإن منهم من لا يوجب تعيين النية بالصلاة المفروضة بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال قال وهذا القول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط هو كان يعني الإمام ابن رجب رحمه الله ذكر قضية أوردها في آخر الموضوع وفي تصوري والله أعلم ان ذكرها في اول الموضوع اولى إذ بها يترتب هذا الخلاف هذا الموضوع هو النيه اي يتلفظ بها او لا يتلفظ بها ويكفي استحضارها الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله على أن النية لا يتلفظ بها وإنما تستحضر عند أباء الفعل وينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله وهذا الذي عليه مذهب الشافعية أنه يتلفظ بها عند كل عبادة يؤديها ولا يكفي مجرد الاستحبار وناقش ابن رجب رحمه الله هذه المسألة واستدل بفعل السلف رحمهم الله وانه ما عهد عن احد انه كان يتلفظ بالنية الا في مسألة الحج حيث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا وعدوا ذلك من التلفظ بالنية وإن نازع في ذلك الإمام ابن رجب ورأى أن هذا ليس من باب التلفظ بالنية وإنما لما كانت أنواع النسك متعددة ومختلفة كان من الأمثل ومن المناسب أن يحدد نوع النسك فمن هنا تلفظ بنوع النسك وتلفظه بنوع النسك ليس هو التلفظ بالنية هذه القضيه الاولى ترتب او بنى عليها او ذكر تبعا لها مساله استحضار النيه وتعيينها هل هو مطلوب او لا فقال ان الامام احمد رحمه الله لا يرى تحديدها خاصة في الصلوات ويكفي ان يستحضر النية لصلاة الفريضة المعينة قال وهو رواية عن الإمام أحمد ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة في يوم صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي ذلاثة صلوات الفجر والمغرب ورباعية واحدة أو رباعية واحدة قال وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية, تعي... نية... إلى نية تعيينه ايضا بل تجزئ نية الصيام مطلقا يقولون لأنه في رمضان لا يمكن لإنسان أن يصوم غير صيام رمضان لا يشرع له أن يصوم غير صيام رمضان فلما كان المتعين هو صيام رمضان أغنى عن استحبار النية أغنى عن استحبار النية فينوى الإنسان الصيام وهذا يجزئه ويكفيه قال بل تجزئ نية الصيام مطلقا لأن وقته يعني وقت رمضان غير قابل لصيام اخر وهو ايضا رواية عن الامام احمد رحمه الله واما الذي عليه سائر الناس فلا بد من تحديد النيه استنادا الى قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات نعم يعني هل للإنسان أن يبيت النية لكل ليلة هذه قضية مشهورة من أهل العلم من قال يكفي أن يبيت النية في أول ليلة من رمضان يقول نويته يعني في نفسه صيام شهر رمضان وهذا يغنيه عن أن يبيت النية كل ليلة وكثير من اهل العلم يقول لا بد من تبييت النية كل ليلة لان من لم يبيت النية فانه لا تجزيه يعني لا يجزيه الصيام فلا بد من تبييت النية هذه هي اصل المسألة في هذا الموضوع ورأينا ان الامام احمد رحمه الله يرى ان عدم يعني التنصيص على صيام رمضان ليس بضروره او يعني امر كاف وانه يكفي ان يستحضر نيه الصيام لانه مهما نوى ان يصوم في ايام رمضان لا ينعقد صومه الا برمضان قال وإن وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية وهذا عند الحناب لتعينه بنفسه فهو كالشروط يعني كرد الودائع لا يفتقر إلى نية قال وحكي عن الأوزاع رحمه الله أن الصلاة كذلك يعني أن الزكاة كذلك لا تفتقر إلى نية لماذا لأنها يعني فرض أمر مفروض والإنسان عندما يخرجه إنما يخرجه امتثالا لهذا الأمر فإذا لا حاجة إلى تحديث نية ولهذا نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لو تصدق بنصاب الزكاة يعني أخرج نصاب الزكاة وتصدق به على اهل الزكاة دون ان يقول انه ان ينوي انه زكاة ماله يقع زكاة للمال ولا يفتقر لنعنية قال وحكي عن الوزاعي ان الزكاة كذلك قال وتأول بعضهم قولا قوله قوله يعني قول الأوزاع على أنه أراد أنها لا تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته وهذا القول مبني على أن الزكاة لا تفتقر إلى نية تميزوها، لكن هذا القول كما مر بنا يعني فيه نظر، لأننا عندما تكلمنا عن الزكاة في نظري، عن, عن النية في نظر الفقهاء، قلنا لا بد منها لتمييز العمل فزكاء، فالزكاة المفروضة غير الصدقة، وإن قالت كل تسمى صدقة. والذي يميز بين الزكاة المفروضة وبين الصدقة هو النية قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له أحجشت عن نفسك قال لا قال هذه عن نفسك ثم حجة على الرجل يعني طلب منه تغيير النية ولو كانت النية غير قابلة للتغيير لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كل هذا استنبط منه الفقهاء أن هذه الفرائط التي تقع في وقت معين ويقوم بها الإنسان لا تحتاج إلى نية قال وقد تكلم وقد تكلم في صحة هذا الحديث لكنه صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره وأخذ بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه وأخذ بذلك غيرهما في أن حجة الإسلامي تسقط بنية الحج مطلقا ولا يحتاج لا أن يميزها بأن تكون فريضة أو تكون نافلة سواء النوى تطوع أو نوى غيره كأن ينوي الحج عن غيره فإن الحج عن الغير تطوع وهذا الرجل لما نوى أن يحج عن هذا الميت والذي جاءت تسميته في بعض الروايات بشبرمة سأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا قال قريب لي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه وكذا لو حج عن نذره او نفلا يعني ولم يؤد الفريضة يقع الحج فريضة ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها يعني إلى فريضة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعد دخولي بعدما دخلوا معه يعني مكة وطافوا وسعوا ان يفسخوا حجهم ويجعلوها عمره هذه ايضا من المسائل التي يعني وقع فيها اشكال لان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان معتمرا ومنهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا المفرد عندما طاف وكذلك القارن المفرد عندما طاف طاف طواف القدوم ومعلوم أن طواف القدوم سنة هؤلاء الذين طوافوا طواف القدوم على أنه سنة وسعوا بين الصفا والمروه على أنه سعي الحج يعني أداء واجب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وليجعلوا ذلك الطوافة وذلك السعي طواف عمرة وطوافة وسعي عمرة ومعلوم أن طواف العمرة واجب فكيف يتحول ذلك الفعل المسنون إلى كونه واجبا هذا محل الإشكال قالوا أما بالنسبة للقارن فلا إشكال لأنه طاف طواف الحج والعمرة وتخصيصه بأن يكون للحج يعني أمر مقدور عليه لكن الإشكال في من قاف قواف القدوم لأنه كان مفردا وسعى سعي الحج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولها إلى عمر لذلك بعض اهل العلم قال ان هذا كان خاص بالصحابه رضوان الله عليهم وبعضهم يقول لا الامر والحكم واحد لكن يبقى الاشكال فيه كيف يتحول الطواف المندوب اليه وهو طواف القدوم فيصير طواف عمره وهو طواف واجب هذا الأمر لا إشكال فيه مع من قال إن أعمال النسك لا تفتقر إلى نية لا إشكال فيه لكن يبقى الإشكال مع من قال بوجوب النية فإن تغيير النية من أدنى إلى أعلى محل إشكال عنده. لكن الحافظ ابن رجب إنما يقرر هنا ما عليه مذهب الإمام أحمد لأن مذهب الإمام كما بدأنا أنه لا يشترطه ذكر النية أو النية عند أداء الأعمال ولهذا قال وقد ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة وكان منهم القارن والمفرد وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم يعني وطواف القدوم ليس بفرض وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمره وهو فرض يعني طواف العمر فهذا محل الإشكال وعمل في فسخ الحج وعمل به يعني عمل بهذا الحديث وهو مشكل على أصله فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة يعني في تعيين النية قال وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرا فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوّر، إذا كان عليه حجة الإسلام تبع الانقلاب إحرامه من أصله، يعني بدلا من أن يكون مافلة يتحول إلى كونه فريضة تبع الانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه. بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فإن هذا لا يجزئه يعني عن طواف الحج يعني لو أن إنسانا لم يطف طواف الحج وجاء وطاف طواف الوداع فهل يغنيه طواف الوداع عن طواف الحج؟ الجواب لا ولذلك في هذه الايام كثير ما ترد اسئلة بعض الحجاج يقول نحن نؤخر الطواف الى وقت النفر يعني عند الخروج ثم نطوف اكثر الاسئلة تقول نطوف طوافي الوداع والافاضة في طواف واحد وفي الحقيقة المسألة متوقفة على النية فلو أنه طاف طوا... طافه بنية الوداع لا يجزيه عن طواف الافاضه لكنه لو طافه بنية طواف الزيارة وطواف الافاضه هذا النوع يجزيه عن طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف فإذا أخر أعمال الحج وطاف طواف الافاضه وهو خارج عن مكة لا يريد المكسة والبقاء فيها فإن الطواف هو الذي يطوفه بنية طواف الافاضه يجزئه عن طواف الوداع اما الصوره الاخرى التي ذكرها وهي انه لو طافه بنيه طواف الوداع او طواف نافله فانه لا يجزيه عن طواف الحج نعم نعم يقول لو حول الصدقة العام المطلقة بنية الزكاة هل تجزيه ايضا الجواب لا ما تجزي لان الزكاة فرض لكن هو لو اخرج تصدق صدقة مطلقة لم يحدد فيها ولم ينوي انها نافلة هذه التي اشار اليها ابن رجب بأنها تجزئه عن صدقة الفريضة قال ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل فجاء ابنه صاحب الصدقة فأخذها من من هي عنده فعلم يعني الرجل بذلك أو فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما إياك أردت يعني ما قصدت بأن أعطي هذه الزكاة للولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ولك ما نويت وقال للآخذ ولك ما أخذت طبعا هذا الآخذ ابن وكما هو معلوم أن الصدقة لا تصح على الفرع لكن الولد هنا استحقها بوصف غير وصف البنوة وإنما استحقها بوصف الفقر. ذلك لأن هذا الوكيل إنما أعطاه الزكاة لا لكونه ابنا للرجل وإنما لكونه فقيرا فلما كان فقيرا والفقير مستوجب للزكاة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحال عندما قاضاه أبوه قضى للولد بجواز أخذ الصدقة التي أودعها الأب عند هذا الرجل لماذا لكونه كان فقيرا لا لكونه ابنا فإن البنوة تحجب وتمنع دفع الزكاة قال والحديث أخرجه الإمام البخاري قال وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنده وإن كان أكثر أصحابه على خلافه يعني لا يرون ذلك فإن الرجل من إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباتا فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر قال فالمحابات منتفية وهو من اهل استحقاق الصدقة في نفس الامر ولهذا دفع صدقته الى من يظنه فقيرا ولهذا لو دفع صدقته الى من يظنه فقيرا ثم تبين انه غني فهل تجزئه هذه الصدقة او لا هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم والذي عند الإمام أحمد رحمه الله قال أجزأته على الصحيح لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته أو لا يكاد يطلع على حقيقته ولذلك جاز لهذا الولي أن او جاز لهذا الذي اخذ المال على انه فقير فتبين انه غني جازت الزكاة عليه يعني وبرئت ذمة الرجل ديانة قال اجزعته على الصقيق لانه انما دفع الى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته أو لا يكاد يطلع على حقيقته قال وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور ونحن قلنا في أول الدرس لأن الطهارة هل هي من باب ازاله الاحداث او انها عباده محض فمن قال انما هي من ازاله الاحداث مثل ازاله النجاسه من البدن او من الثوب او من الارض فهذه اعمال يقولون لا تفتقر الى نعم كون الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة لكن قد الغني يجوز له أن يأخذ الصدقة العادية لا ليست حالة طارئه يعني لو أن إنسانا تصدق بصدقة نافلة واعطاها لغني الغني له أن يأخذها إنما تحرم يحرم عليه أخذ الزكاة فلو فرضنا أن هذا صاحب المال ظنه فقيرا لأنه رآه زاهد في الدنيا وما عنده شيء يظهر أنه من الأغنياء وتحرى ثم قدمها له فقبلها هو اخذها على ان انها صدقه وصاحب المال دفعها على انها زكاه هذه هي الصوره لذلك قال الامام احمد انها تجزي واضح نعم ها لهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة عن قوم سابقين يعني عن قصة وقعت في الأمم السابقة أن رجل تصدق ففي اليوم الأول أعطى الصدقة لامرأة زانية وفي اليوم الثاني أعطى الصدقة لرجل سارق وفي اليوم الثالث أعطى الصدقة لرجل غني. ثم إن الرجل يعني لما تحدث بذلك قال الحمد لله انها وقعت في يد زانية لعلها تتوب وفي يد سارق لعله يتوب وفي يد غني لعله يستعف أو لعله يحس بحاجه الناس فيتصدق كما يتصدق غيره وهذه يعني من الأمور التي هي تعتبر من شرع من قبلنا وللعلماء في هذا موقف شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع لنا محل خلاف بين اهل الاصول بين علماء الاصول لكن قالوا اذا تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم واخبر ان هذا مما شرع وانه يتوافق مع قواعد الشريعة الاسلامية ولا يخالف ذلك فيرجحون أن يكون شرعا لنا وأنه يعمل به لكن هذه قضايا عينية وقعت على سبيل الاجتهاد ولهذا اختلف الفقهاء هل تقبل منه أو لا تقبل رأينا أن, النبي أن الإمام أحمد ذهب إلى قبولها وصحت إخراج الزكاة وأن من أخرجها برئا ذمته وغيره قد لا يرى ذلك ويرى ان ذمته لم تبرئ لان عليه ان يبذل الجهد في تحديد الفقراء قال واما الطهاره فالاخلاف في اشتراط النيه له مشهور وهو يرجع الى ان الطهاره للصلاه هل هي عباده مستقله أم هي شرط من شروط وستر العورة. فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة وهذا هو الراجع لان الله تعالى وعد من يتوب بالثواب العظيم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعد من يتصدق من يتصدق بان له ثوابا وما دام العمل ارتبط له ثواب فهو عندئذ يكون ايه يكون عبادة مستقلة قال فإذا كانت عبادة المستقل عبادة في نفسها يعني مستقلة لم تصح بدون نية فلا بد لمن انال أن يتوب أن يستصحب بالنية قال وهذا قول جمهور العلماء هذه قضية غير القضية التي نحن فيها نحن الآن بنتكلم هل, ال... هل الطهارة عبادة مستقلة أو أنها شرط قراءة القرآن عبادة مستقلة لها من شروطها أن من يمس المصحف لا بد أن يتوضا لو فرضنا أن إنسانا يريد أن يقرأ القران من المصحف وبلغه أنه لا بد أن يتوضا حتى يمس المصحف فذهب وتوضع بنية أنه يمس المصحف نقول هنا ليس بلازم أن تشترط النية في وضوئك، لأن هذا الوضوء هو شرط لصحة عبادة أخرى. لكن حل النزاع الذي نحن نناقش فيه الآن، هل الوضوء نفسه، الطهارة، رفع الحدث والوضوء، هل هو عبادة مستقلة، فتفتقر إلانية؟ أو أنها عبادة على سبيل التبعي فلا تفتقر إلى نية هذا محل النقاش قال فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون شرط نية, بدون نية. وهذا قول جمهور العلماء ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا وأن من توضع كما أمره الله كان كفارة لذنوبه فارتباط هذه الذنوب بهذا الفعل دليل على أنه عبادة مستقلة تفتقر إلى, إيه؟ إلى نية ماذا ينسو عليك؟ ايه؟ لا قد لا يفتقر إلى نية إذا قلنا إنه من الأعمال مجرد كونه شر الآن وجد في ثوبك نجاسة وأنت تريد أن تصلي تحتاج إلى غسلها ولا لا إشبه واحد أليس رفع الحدث شرط في الصلاة وأليس غسل النجاسة شرط في الصلاة إذا ما دام شرطان لماذا ننوي نشترط لهذا النية ولا نشترط لهذا النية ليش نشترط النية لرفع الحدث ولا نشترط النية لإزالة النجاسة السبب هو أن رفع الحدث عبادة مستقلة وإزالة النجاسة ليست عبادة لأنه لو بقي النجاسة على ثوبك ما دام أنت ما تريد أن تصلي فيه ما يلزمك أن تغسله ما يجب عليك غسله لكن هل لأنك استغنيت به وصليت بثوب ثاني هذا الفرق بينهما